بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما أضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القواد مرة فاستوى وهو بنفق لعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغى البصر وما طغى لقد رآ منا يا ربي الكبラー فرأيت ملا وعزة ومنات ثالفة الخراء لكم الذكر ولون ثاء تلك إذا قسمت إن هي إلا أسماء سميتوا آتوم آباءكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الضن وماتوا ولا نفس جاءهم من ربهم الهدا عمل الإنسان ما إلى خيرة ولو لا وكان في السماوات لا تنشفان شيئا إلا من بعد الله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 أئل <سؤال> الفن والفواحش إلا اللمم إن ربك كواسع المغفرة هو علَم بكم إذا انشاكم من الأرض وإذا تمو جنة في بطن أمماتكم فلا تزكوا أنفسكم هو علَم بمن التقا فرأيت الذي تولى وعطى قليلا وإداء عنده علم الغيب فهو يلا أم لم ينبَّ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفَى ألا تزِر وازلته زر أخرى وأليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعاه سوف يُرى ثم يُجْزَى الجزاء له وأن إلى ربك الموتى وأنه هو ضحك وأبكى وأنه هو مات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر وننسى من نطفة ذات منا وأن عليه النشأة لخلا وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا لولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والموت فكت أهوى فغشها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمالى هذا نذير من النذر لولى أزفت لا أزفت ليس لها من دون الله كاشفة فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدون